الدائمة التي تخاطب الأجيال البشرية إلى قيام الساعة وتقام الآن صلاة العشاء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة الله أكبر الله أكبر اشهد ان لا اله الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت إلا الله استووا سوى صفوفكم وتراصوا الله أكبر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 صراط الذين انعم السمااتُ والالأَضُ وَعدة المتق الذيين ي في قونَ في الصَّو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 هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم العذبين القوم قرحه مثله وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا وليعلم الله الذين كفروا ويتخذ منكم شهداء وَمَحَّصَّنَ اللَّهُ الَّذِينَ الله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 مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب ندخل الجنه ولن ما يعلم الا الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تهتمنون الموت من قبل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 موت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يلد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يلد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأجن فَمَا وَحَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعْفُوا وَمَا اَسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اُوْفِرْ لَنَا ذُّهُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَثَبِّتْ خُطَا قَدَمَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ بنا ولا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله, أكبر الله أكبر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 Allah oh. Allah-u-akbar allah Allahu akbar allah الله أكبر الله أكبر سمع الله من حمد ربنا ولك الحمد الله أكبر الله Allahhu akbar Allahhu akbar Allah السلام عليكم ورحمه الله السلام ورحمة الله السلام عليكم الله السلام عليكم الله استغفر الله, أستغفر الله.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 مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد نستغفرك ربنا ونتوب إليك اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار وهكذا إخوة الإسلام في كل مكان عبد المصلون في هذا المسجد المبارك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه العشاء امهم فضيله الشيخ عبد الباري اثبيتي نسال المولى عز وجل ان يتقبل من المصلين صلاتهم وان يستجيب لدعواتهم انه جواد كريم تبعتم ايها الاحبه هذا النقل المباشر لاذان وصلاه العشاء عبر شاشتي تلفزيون المملكة العربية السعودية قناة السنة النبوية ولكم في الختام أجمل تحية من جميع الزملاء المشاركين في هذا النقل ومخرج هذا النقل الزميل علي صالح الردادي هذا محدثكم عبد الرحمن عبد الله الرئيس